وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّ مَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنَّ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّ نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ مُّخْزٍ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ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 وَقَالُوا رَكِبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ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 وَقِيلَ يَا أَرْضُ بِلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقُلِعِي وَيَا سَمَاءُ قُلِ ٱغۡزُواْ وَغِيضَ ٱلۡمَآءُ وَقُضِيَ ٱلۡأَمۡرُ وَٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡجُودِيِّ وَكِيلًا بَعۡدًا لِّلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ وَنَادَىٰ نوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِن أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ